وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءَوٌ وَتَصْدِيَةَ وَمَا كَانَ قَرَاؤُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءَوٌ وَتَصْدِيَةَ أَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فهو كل عزاة بها